واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه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 أو نوامًا كفر فامتعه قليلا ثم اضربه الى عذاب ناب وبئس المصير